الرماحي نحرونا تحت الخيو لصدرنا من زينب وقبرها على الجراحي صبرنا من مكة وضحية من مكة وضاح بِلا هَيْشَعَ نَصْرُنَا مَعَ الْحُسَيْنِ كُلُنَا مِنْ كَرْبَلَاءَ شِعَارُنَا هَيْ هَات هَيْ هَات الحايه كمال كيف من هيا بل طول من اعداي عقل الماده مستهدفوا وكل ارض كربلا وكل يوم من ناسحفو يروح ودمينا ما حل حوسي ميناتفوا هي ها هي ها من الله هي هاي ها هي ها اه لم زلزلت من مكة زلزالها الى الحسين والفدة قد اخرجت اسقالها وعند ذاك المنحنة قال الحاطيم ما لها قلنا له عزة كما تمى الحسينه قالها هي ها هي من صيح صيح هي